بسم الله الرحمن الرحيم و افضل ا ل ص ل ا ة والسلام على أ ش ر ف الخلق أ ج م ع ي ن محمدين و اهل ب ي ت ه الطيبين الطاهرين و لنا ع تائمه على أ ع د ا ئ ه م أ ج م ع ي ن إ ل ى قيام يوم الدين اللهم صل على محمد و المحمد في صوت الصوت واضح في صوت كذا الصوت واصل طيب جميل عن رسول الله ا ل أ ع ظ م صلى الله عليه و آ ل ه وسلم من لم يكتب العلم صغيرا فطلبه كبيرا فمات على ذلك مات شهيدا وقال صلى الله عليه و آ ل ه مثل الذي يتعلم العلم في صغره كمثل الوشم على ا ل ص خ ر ة ومثل الذي يتعلم العلم في كبر ه كالذي يكتب على الماء وقال صلى الله عليه و آ ل ه و سلم من طلب العلم ل أ ر ب ع دخل النار ليباهي به العلماء أ و يماري به السفهاء أ و ليصرف به وجوه الناس إ ل ي ه أ و ي أ خ ذ به من ا ل أ م ر ا ء شاء إن نشرح الله في الدرس ا ا ل في خ م س ا ل د ر س ا ل المنطق زلنا س س دروس ا عفوا وما د في من مبحث الدلاله اه على ف ك ر ة اللي احنا خدناه الى الان اترفع على ا ل م ج م و ع ة لو خدت بالك يعني الدروس اللي خدنا ه ا م ن الكتاب صورت ورفعت على ا ل م ج م و ع ة ا ل و ق ت ي هتلاقيها في قسم الملفات في الكتب ا ل د ر ا س ي ة ت ع ن ي ب المنطق رقم واحد الجزء اللي احنا رفعناه الاول هنرفع المجموعة الباقي تباع ي ا بالشكلة ان شاء الله حد لما يجمل آه آه كتابة. كتابة. يعني الكتاب اه حد يجمل ي عنه الكتاب الجزء اللي احنا خمده ورفعناه على الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ ل ا ن ل يراجع فيه السلام ع ل ي ك وعليكم السلام ة ا رب العالمين ممتاز خدنا ا ل د ل ا ل ة و ق ل ن ا ا ل د ل ا ل ة هي كون الشيء ب ح ا ل ة إ ذ ا علمت بوجوده انتقل ل ه ن ك إ ل ى وجود شيء آ خ ر وضربنا م ث لما ل ك ت ا ب ب ر نسمع ج ر الباب ل ا ن س م ر ن ة الجرس نعرف إن في حد ضغط على الجرس ان ل ج ر س إ في حد ورا ء الباب بيرن على ا ل ل وقلنا الدلالة ي و إن ن ثلاث أ ا ع ع ق ل ي ة وطبيعية ووضعية وقسمنا ا ل وضعي ة إ ل ى قسمين لفظي ة وغير لفظي ة ل ك ل د خ ل ن ا ان ا ل ه ا ر د ة ن ب د أ في ا ل د ل ا ل ا لفظي ل ة و ق س م ه ا وعرفوا ا ل د ل ا ل ا لفظي ل ة بانه بأن يكون ا لفظ ل ب ح ا ل ة ي ن ش أ من العلم بصدور ه من المتكلم العلم المعنى المقصود ع ن ى ا ل م به يعني لما اختزعهم سوى تامين تول ق كلام معين انا م ب ا ش ر ة ا ع ر ف م ع ن ى الكلام د ه لما ت ق و ل انا ع ا ي ز ة ا ق ر أ كتاب المنطق م ث ل او ع ا ي ز يطلع عالنت عشان اراجعه ده اللفظ دلني على ايه المعنى المقصود اللي انت ع ا ي ز توصله لي ففهمت المعنى عن طريق اللفظ اللي اتكلمت بيه او نطقتي بيه الدلالة اللفظية دي بتقسم إلى ثلاث أقسام هاللي بالك وده ا ل د ل ا ل ة ا ل د ل ا ا ل ل ل ة ف ظ ي ة بتقسم الى تلات ز اقسام م ي ة للدلالة اللفظية م ط ا ب ق ي ة و ت ض ا م ن ي ة و ا ل ت ز ا م ي ة ا ل م ط ا ب ق ي ة يمكن من اللفظ واضح في تطابق بين اللفظ والمعنى بمعنى ان اللفظ في الدلاله ا ل م ط ب ق ي ة بيدل على تمام المعنى الموضوع ل ه زي ما اقول الكتاب لفظ الكتاب بيدل على معنى الكامل موضوع المكتوبة اسمه لما كلمة على للكتاب الكتاب اللي الكتاب الكتابة الورق الكتاب كتاب كتاب لإيه؟ للجلد الكتاب، للو... كل فلفظ قول يطلق كل في ده لده. ده اسمه الكتاب فدي اسمها د ل ا ل ة م ط ا ب ق ي ة بتنطبق على المعنى الموضوع له اللفظ بشكل كامل الدلالة التضم ايو ايو شاملة, شاملة يعني لما اروح اللي بتاع الكمبيوتر اقول انا له معقول لي شاشة أو كاسة اشتري كمبيوتر مش يعني عايز هيجيب و او بس ل الدلاله ميجيب ي كمبيوتر يطلق لفظ على كل ه من ا ش ش ة و ا ك والكيبورد كل ا س ة د و ا ل س م والمايك ا ا ع ة كله مع شامل كل ده ت ض ا م ن ي ة و ا ض ح ة برضو من اسمها انها متضمنة للمعنى متضمنة اللفظ لما يطلق في الدلاله ة التضمونية بيدل على جزء المعنى اللي بيدل على بيدل ل ي ع جزء التضامنيه ل ل ف في ظ بأن هو زي ما مصرح ا ك ا اللفظ معناه ب بأن يدل اللفظ على ل جزء م و و ع له ل ل ذلك الجزء د ا خ في ض ه ع نرجع على على على على ن ي بيدل وبيدل وبيدل الورق الجند مثل الكتاب الكتاب بيدل على الورق وبيدل على الجلد وبيدل على الكتابة المكتوبة وما ب ش لما أ ق و ل أ ح ي ا ن ا أ ط ل ق الكتاب طيب الكتابة بس حاضر وأنا أصد بس ممكن الكتاب يطلق على الجلد بس مثلا ا ل جزء ل د يعتبر ج من لفظ الكتاب الغلق, الغلق عشان هايوا تليفون طيب سويني معي تفي هل ي ان ت و ن م س م ا ك و ل م ا كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون م س م ا كنت ت ك و م س م ا كنت تكون ل م ا ك ن س ل م ا ك ل م ا كنت ت س ل م ا ك ت ت ك س ل م ا ك و مسلما كنت و ن م ل ا ك ن و ا كنت ت ل ا ك م ل و ن ا كنت ل ا ك ت م و ن ا ك ل ا ك ت م ت و ن ا ك ن مسلما ل ل ه م ص ل م ا ل ى م ح م د و آ ل م ا م س م ا الدلاله ا ل ت ض م ن ي ة لو مثلا واحد باع لواخر الكتاب أ ن ا بعت له فلان الفلاني الكتاب كتاب معين أنا لما أقول ولكن أنا ولكن عجبني أنا لما الكتاب تشايل الغلاف الغلاف بتاعه عجبني. صورة حلوة مثلا أنا عايز عجباني للبمشتري حلوة صورة رح فيه خذ فبنى ا ر ى حتى شيل الغلاف وقلت له تفضل هنا في ا ل ح ا ل ة دي المشتري من حقه انه يحتاج ولا لا طبعا من حقه يحتاج ليه لان لفظ كتاب بيتضمن في معناه الغلاف لما اقول كتاب يعتبر ما يطلق ل ل ى ا ك ا المكتوبة ا ل و و ق بيطلق ع ده ايه ف ت ب ر د من باب الدلاله ة التضمنية ن يأتبر د التضامنيه خ في ضمن معنى اللفظ اللي ضمن معنى ما ل ط ق به به يسمها وتلفزت ت الدلالة ل ا م متضمنة ن ي ة بالزبط ده من ا يعني ن بيبقى ص الجزء ا فيه مش ا ل كل المعنى الشامل لو قصدنا كل مثال م م ك ن تاني ماشي ممكن مثال تاني زي هي, هي ايه طبعا لكن أنا الكامل لها يعني التضمنية لا انا جزء منها ل مش م قصدي جزء ى الكامل اخذ بالك ع ن ي هي نفسها ولكن بنحاول نوع من التقسيم الموضوع مش اكتر يعني نفس من اكتر من زاوية. هي النقطة. يعني نفس المثل بتاع الكمبيوتر انا راح لكاس للكاسة مثلا والشاشة يسير كمبيوتر يدي أنا أقول له ب يعتبر كيوورد كمبيوتر فين؟ بقية يقول لي لأقول ده مثلا الجهاز له لا, لا, لا الكمبيوتر إيه؟ يعتبر متضمن في معنى الكمبيوتر من ضمن جهاز الكمبيوتر كيوورد ولكن يعني زي لي يوصله هو تقول واحد مثلا تمام؟ يعني هو آه زي ما إنه معنى واحد ولكن من مختلفة زاوية أنه آه الزاويه غير ا ل ز ا و ي ة ا ل م ط ا ب ق ي ة ا ل ث ا ن ي ة و ض ح الدلاله ة كذا ا ض ح ة و ل ا فيها م ش ك ل ة لما أ ق و ل ك ل م ة ع ر ب ي ة ا ل س ي ا ر ة يعني ممكن ا ل ل ي ب ب ي ع ل ل ي ا ع ر ب ي يدهالي ي ة من غ ر ا لما ط و ر ب ت اقول المحرك طبعا لا يعني يعتبر لما يعتبر ك ل م ة س ي ا ر ة او ع ر ب ي ة تبقى ايه ا ل ك ل م ة دي م ت ض م ن ة معنى المطور فيها صح صح يعتبر ده معنى تضمني اللي يعني المطبقية معنى المعنى معنى تم ده ده انها اطلاقه ضمن اللفظ اللي اللي إطلاقه. جزء جزء الدلالة جزء آه، تمام؟ آه، يعتبر جزء الدلالة ولكن هذه المطبخات ق ي ل ة ا هي ان ل تتعامل مع هذه المطبخات هي ان تتعامل مع هذه المطبخات ت ز ا هي ان تتعامل مع ن ى و ا ح د و ل ك ن ا ل م ع ن ى ده مرتبط بمعنى تاني لوحده اوتوماتيك بيجي يعني مثلا ايام زمان لما كانوا بيكتبوا م ا ك ا ن و ش بيكتبوا زي عندنا ا ل و ق ت ي ا ل أ م اللي احنا شايفينها ا ل ج م ي ل ة دي و ا ل م ن ظ م ة لا كان بيكتبوا بدواه و ر ي ش ة دواه كده م ح ب ر ة و ر ي ش ة فيها ف أ ي حد ب عايز الدواه دي لازم ا ل ر ي ش ة تبقى م و ج و د ة فيها طبيعي ولا هيكتب بصفقه ي ب ه طبيعي الريشة لازم ر ض ان واحد طلب من طلب ا ل ل فرح جاهب لان ه إيه؟ ل ل د و ا طبعا ا ء بس ب ط غ ليه؟ لأن معنى كلمه دواء آ ه هو اللفظ ا ء بس و ل ك ن في ت ل ا ز م ملازمة ل بين د و ا ء و ب ب ي الريشة ن ا ت ع ت ه ف للدواء م ا حد ي ط ب ا ل لازم ا يكون في إيه؟ آه بس ط مرتبطة بيها. انطلق طول مرتبط معينة منها على طول زهننا يروح للإيه؟ لمعنى مرتبط حتى لو اللفظ ما يروح بالتاني بيها حاجة للايين يقول ي زهننا ه اللفز لفز على على لو لش ل ع حتى ايوه ب ا ل ض ب ط ت مينفعش ا م ما ينفعش ايه ي ف ت ر ق و ا فمعنى ان اجيب الدواء لازم يكون مع ايه ا ل ر ي ش ة نفس الوقت دي الالتزامية يعني الدلالة ملازمها يمكن تاني ممكن, اللفظ برضه ممكن كل واضح من ناحية بتدل وشيء برضو كل اللافظ واضح نجيب مثل تاني ب ر ض و لو قلنا ك ل م ة سقف البيت مثلا اللفظ ده موضوع لايه لك ل س ق ف الحته اللي فوقنا يعني صح طيب طبعا ده اللازم معنى على ان يكون في سقف على طول سقف ل ز ه ن يكون فاهم إن في ج د ا ر في حيطة يعني وإلا م ن يكون من ف في سقف ع ش غير حيطة و إ ل ا السقف م ي ب س ق ف أمره م ايه ط ل الحيطان ع من غير الحيطان تويح. ده برضو من الدلالة الانتزامية. أنا أضرب نخش الدلالة الانتزانية انضرب مثل ن بقى في مثل ش و ي ة مفيد دي بعيد يعني توضيح الأمثلة كلها امثلة المعنى من كده ما لا ترتبط بالواقع بشكل كامل احنا عايزين ا م ث ل ة تفيدنا في ح س ن ا ا ل ع ق ا ئ د ي ة في مناقشتنا وما ا ش ب ه ن م س أ ل ة زي م مسألة... س أ ل ه اللهم صل الله على م ا م د و ا ل ب ى محمد ا و ل نضرب ث ل ة في ال... م س أ ل ه ا ل إ م ا م ه تحدينا ل أ ن ه ا م ه م ة و الكلام في الغالب عليها كبير كتير يعني آه لكن الحيطه والدواه وما اشبعتي امثله إيه؟ بتوع... ابتدائي يعني مش ناس المفروض يكون يعني تعدل و ا م ر ح ل ة دي ش و ي اللهم صل على محمد اللهم صل على م ح م لما نقول انه لابد يكون هناك إ م ا م بعد الرسول صلى الله عليه وسلم و ا ل إ م ا م ده دوره أ ن يكون خ ل ي ف ة للرسول صلى الله عليه وسلم معنى يكون خ ل ي ف ة انه على تمام العلم ب ا ل ش ر ي ع ة انه على تمام العلم ب ا ل ق ر آ ن الكريم و ا ل إ م ا م ده لابد يكون ق د و ة ل ل أ م ة ق د و ة لغيره ل أ ن ه يوصل إ ل ى الله سبحانه وتعالى بشكل كامل معنى ان يكون امام بالشكل ده ف ي دلاله ا ل ت ز ا م ي ة بدلاله ا ل ع ص م ة معنى ان نفرض ان يكون امام بالشكل ده لازم وجود ا ل إ م ا م ا ل ل ي بالشكل ده يكون فيه ان يكون معصوم فالامام ة بتستلزم العصمه فامر لابد منه أ م ر ثابت ب ا ل أ د ل ه والبراهين معنى ان يكون هناك في إ م ا م للرسول بعد الرسول خ ل ي ف ة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أ ن يكون معصوما ل أ ن ا ل إ م مو... ا م الله سبحانه وتعالى جعل امام ليه لكي لا تضل ا ل أ م ة لكي تهتدي به إ ل ى الله سبحانه وتعالى فلو كان في إ م ا م ه ب ي خ ط أ ده إيه؟ لا ي ح ق ا ل هدف من وجود ه ي ع ن ي وجود ه زي ع د م مين ا ف ع ش كدا ل ن ا س م م ك ن ت ض ل ب س ب ب ه امام تعني ت ل ا ت ل ا ز م ه ا ا ل ع س م ة م ع نصح ى م ع نكون ى ي في ام ام ا ي لا بد يكون معصوم امام ل ة تلازم ه ا ا ل ع س م ة و إ ل ا وجود هزي ا ع د م ها لانو ل لم يكن م ع ص و م ا يعني ممكن يخطا أ معنى الناس ه ت ق ل د في خ ط ى ء ي ك و ن س ب ب ل د ل ا ل ا ل أ م ة كلها تمام فلابد من مدام الامه ولكن الله سبحانه وتعالى مسئلنا إبراهيم في سم... في الآية الكريمة عمشان. عمشان. عمشان. قال اني جاعلوك للايه لنا... او درس من عمشه ويذبتلى ا إ ب ر ا ه ي م ربو بكلمات ف أ ت م ه ن قال إ ن ي جاعلوك للناس إ م ا م ه قال قال ومن ذريتي في من ذريتي يكون في أ ئ م ة ز ي ملوني ليا ن ا ل ع ه د ي الظالمين فربط مسالتل امم هل ل ع ه د ا ل إ ل ه ي ب م س أ ل ة ا ل ط ه ا ر ة ا ل إ ن س ا ن ا لظلم ل ي نفسه ولو ل ل ح ظ ة من حياته لا يمكن أ ن يكون إ م ا م ا ا ل إ م ا م ة دي م ش م ر ت ب م عادية آه م م ك ن م م م م م م م يرتكب ز ن و ب ويخطئ وما اشبه ويتوب ربنا يتوب عليه لكن ميكونش ا إ م امام آه يكون ممكن يكون مؤمن وكل حاجة مشكلة لكن إنه يكون وكل ح ج ة لا ا ل إ م ا م ة دي م ر ت ب ة عليا م ا ينالهاش أ ي حد لا ينال عهد ي الظالمين و ا ل إ ن س ا ن لو ارتكب م ع ص ي ة و ا ح د ة في حياته كلها يعتبر ظالم ارتكب ظلم مرة في حياته حتى يعتبر ارتكب حتى ارتكب مرة ظالم ظلم ظلم حتى ولكن يجب ان يكون هذا المكان ده عمر م ا يكون ع ن د هذا المكان يجب ا ل ي م ا م ة ف ا المكان يجب ان س ا ن ط ا ه ر ت م ا م ا ل م ي ر ت ك ب ا س م قط ف ي ح ي ا ت ه ده و ي ه امر المكان ه ت ا يجب ان اله يكون هذا المكان يجب ان ل يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان ي ب ان يكون هذا المكان في إمام لا بد يكون أنه معصوم وفي ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة ا ل ث ا ن ي ة بتقول إ ي ه ثم أ و ر ث ن ا الكتاب الو ل ي ه ا ل ق ر آ ن الكريم في س و ر ة ف ا ط ر ثم أ و ر ث ن ا الكتاب ا ل ذ ي ن ا س ت ف ي ن ا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات السابق بالخيرات ده هو ا ل ي ه ل ل ي ربنا ا س ت ف ا ه و أ ع ط ا ه ا ل إ م ا م ة إ ن م المطهر يريد ا ل ه ليذهب ع ن ك الرجس أهل البيت أهل ي و ي ك م المطهر تطير ده هو اللي, اللي عنده ا ل إ م ا م ة غير كده لا ب اي ل آ ة ايه ل ت ا ن ة الآية التانية أنا أقول التانية أعتقد ثلاث آيات بالظبط ي ثم أورثنا ا ت الذين استفينا عبادنا بصورة ر الايه ن س التانيه فمنهم, سابق فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فالسابق بالخيرات زي في الايه والسابقون السابقون في س و ر ة الواقع أ و ل ئ ك المقربون ل أ ن ا ل آ ي ة في س و ر ة الواقع ربنا قسم الناس ثلاث أ ص ن ا ف أ ص ح ا ب الشمال واصحاب اليمين والسابقين اصحاب الشمال نعوذ بالله هم ايه اللي لم يرضى الله عنهم في النار و ب س الخراف اصحاب اليمين ل أ ن الناس المؤمنين السابقين هم ايه الرسل و ا ل أ ن ب ي ا ء و ا ل أ و ص ي ا ء المثل بتاعنا المهم أنه الإمامة تلازمها العصمة أن ولا يمكن أ ن يكون هناك إ م ا م بدون أ ن يكون معصوم إ ل ا كان م وجوده زي عدمه لا يحقق الهدف من وجوده المسأل واضح الموضوع هذا واضح ولا فيه؟ زيادة إضافة واضح فيه لا. نجيب م س أ ل ة تاني ه مساله في ا ل إ م ا ن نجيب م س أ ل ه في ا ل ن ا ح ي ة ا ل ث ا ن ي ة شوي ب ر ض و في الموضوع الله سبحانه وتعالى في ا ل ق ر آ ن الكريم المتتبع ل ل آ ي ا ت في ا ل إ ي م ا ن و ارتبطها ب ا ل س ك ي ن ة ا ل إ ل ه ي ة و ما أ ش ب ه يتضح له ب أ ن ا ل س ك ي ن ة ا ل إ ل ه ي ة م ر ت ب ط ة ب ا ل إ ي م ا ن الله سكينته الله سكينته أنزل الله س ك ي ن ت ه على رسول ه الله ولكن ي ة أنزل الله س ك ي ن ت ه على ل ا م ؤ م ن ي ن و على رسول ه الله سيكون على إ ن س ا ن أ و على البشر او لا على ا ل ص ف ا ل م ح د د ومعلى ه م المؤمنين فتلما ان هناك إ ي م ا ن هناك س ك ي ن ة في هدوء في ط م أ ن ي ن ة في م ر ح ل ة أ ع ل ى بتنزل على ا ل إ ن س ا ن في د ر ج ة ر و ح ي ة بتنزل ب ب ب يوصل له ا ل إ ن س ا ن طالما هناك إ ي م ا ن هناك س ك ي ن ة لو في لو في س ك ي ن ة يبدا ايمان بدا مؤمن يعني لو نزلت ا ل س ك ي ن ة على إ ن س ا ن نعرف إ ن ه إ ي ه م ؤ م ن على طول لو لم ربنا نفى نزول س ك ي ن ة على إ ن س ا ن م ع ن ع إ ن ه غ ي ر م ؤ م ن ل م ي ك ن مؤمن ل أ ن ا ل س ك ي ن ة لا تنزل على موضع فمن ف ع ش ت ن زعلي ل ه غيرك فش ا ر ض ي ة نقي ة طهر ة تنزل على ي س ك ي ن ة فمن ف ع ش ت ن زعلي ل ه الله فاضح ايوه هو المثل فعلا عشان ايه الموضوع ده وده واحد وبحد الرسول وسلم والاتنين واحد الشردة افرد سألته فيه ليه الله الله عليه السؤال اللي سألته اكتر <تصفيق> انتظر يا جماعة ربنا قال كذا كذا كذا السكينة اتنين يا جماعة مؤمنين. طيب نزلت على واحد ليه والتاني لا حاجة بالعقل علي على صلى نزلت على ليه مؤمنين طيب طيب طيب يعني من هم الرسول نزلت ا ل س ك ي ن ة في ايات اخرى والمؤمنين طب هنا ليه الرسول بس نزلت ا ل س ك ي ن ة والبائل لا للاسف يعني م ش ك ل ة يا ولدو يي و ي م ي ن وشمال لكن هو اللي بيرد أقل الأسف هو في قرار ة نفسه مش مقتنع باللي بيقول هو ه بيقول اي ح ا ج ة يعني مش مقتنع الكلام شديد يعني دليل واضح فهي ي ي مش قادر ع ن مش قادر يتخلص من العاده اللي التقليد اللي تربى ع ل ي هو اللي ه ايه السبب الرابع من الاسباب اللي تمنع الانسان من الوصول اللي احنا ق ل ن ا ه فين في اول درس في المنطق من لما نقلنا كلام لصدر المتقلحين الله يرحمه العظيم تمام المهم نقلنا والعرفاني هناك لصدر الشيضازي الله الفلسف الكبير السبب الرابع هناك اللي قاله السبب المهم والخطير اللي اهه اعتبر اهه اعتبر ايه فكرك كويس ده سبب ضلال حتى العلماء و ا ل ز ه ا د و ا ل ع ب ا د ل أ ن ه م زهدين و ع ب د ي ن وعايزين و ص ل و ا وعندهم اتجاه و ق د ر ة وتوجه ولكن لم يتخلصوش من عدتهم وتقاليدهم ومتربو ا عليك ه للأسف وده ا ن سبب م ش ك ل ة أكبر ا ل م ش ا ك كانت ل التي الأنبياء مواجه س ل الله و ا عليهم أجمعين كانت تقليد、الأباء. تقليد ا ل غ ب ا ء تقليد ا ل ع ل م ا ء ا ل ل ي قبلهم ب ا ل ش ك ل ك اشكرك اشكرك اشكرك ا ن مصيبة ك ر ك ا ش ك ا ش ك ر اشكرك ا ش ك ا ش ك ا ش اشكرك اشكرك ا ش ك ر ا ش ي ر ك ا ش ك ر اشكرك ا ر اشكرك ا ش ك ا ش اشكرك ا ش ل ر ك اشكرك ا ش ر ك اشرك ا ش ر ك ك اشركرك ا ش ر ك ر ك ر اشركركرك ا ش ق و ا ع د النقد الفكري ده او قواعد ازاي نوصل ل ل ح ق ي ق ة ايه القواعد المفروض يتبعها الانسان عشان يكتشف ا ل ح ق ي ق ة ويوصل ليه للصح ايه المفروض يتخطاه بالشكل د ل ل الالتزامية ا ة معنى أن الله سبحانه الله ولكن ت ع ا ى ز ل س ك ي ن ت ه على إ ن س ا نقوم بانه يجب ان نتحدث عنه ونقوم لأن ا ن ب ا ن إذا نزل ل س ك ي ن ة ل ا ب د ي ك و ن ه ن ا ت ب د ث ع ن س ا ن ق و م بانه يجب ان ل ل ا ا ت ز م ي ة ع ر ف إنه لم ي ك ن مؤمن نمتنزل السكين الشخص الذي عليه بكده احنا بنكون نعتبر خلصنا ايه الدرس ده اللي هو اعتبر تقسيم للدلاله اللفظيه قولنا اقسام ه ا ل م ط ا ب ق ي ة و ا ل ت ض م ن ي ة و ا ل ا ل ت ز ا م ي ة ا ل م ط ا ب ق ي ة صوت عشان صوت عشان في درس ا ل م ط ا ب ق ي ة ب أ ن يدل اللفظ على تمام معناه الموضوع لا هو يطابقه اقرا ل ت ن بأن التعريف في الكتاب فالقلم ي م ا ل ع ت ب ر من ذ ا ت الدواء يعني مش ي ع ت ب ر مش مدواء ن ا ل لكن ب د ل بموتاتي ع ن ي ل ا و ل الدواء ا لازم يكون ه نك ا مع اي القلم فلازم رفيق فبيروش ف بعض ك د ه كويس ن خ ت بكدا ه ع ت ف ك ك د ه كويس ك د ه ا ع ت ب ر اي ه د ر س كاميل و سريع و زريف و م ش صعب لو في سؤال تفضلوا قبل ما نختم من شعوره صديق طيب على الله جدا تمام حاولت حاولت تشوفي م ث ل ا ن لو ح ا ب ي ن أ هذه ا ل أ س ئ ل ة للورا كتمرينات كتدريب زي ممكن أن ص و ر ان ط ل ع ا م ع ا ل مع هذه الاسئله و ص ل الله على النبي محمد و أ ه ل ب ي ت ه ا ل طيبين الطاهرين ولعنا ا ل ل د ا ئ م ة على اعدائهم أ ج م ع ي ن أ ب د ا ل آ ب د ي ن